أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي لما عرفتك لم أنظر إلى أحد فلا الرعية أرجوها ولا الوالي إليك وجهت يا مولاي يا آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي